فإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ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 وَنَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَا فَهوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَنَّ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّكُنْتَ خَسِرَاناً وَلَوْلَا أَن سَبَطْنَاكَ لَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَيْنَا كانوا اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك وضع فالحياه وضع فالممات ثم لا تجدونك علينا نصيرا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 ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهي جد بهينا فيلتا لك فتهجد بهينا فيلتا لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقر رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وَجَعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ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 عن على الانسان اعرض وانا ابي جانبه واذا مسه الشر كان واذا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 إن فضله كان عليك كبيرا